من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يقول ذلك ثلاث مرات